والمغرض والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبه من قبل ان يتمنس ذلكم تظاهر به والله بما تعملون من لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتيك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحافظون كَوْثِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا فينبئهم بِمَا عَمِلُوا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 لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذين إليه تحشرون إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بطارهم شيئا إلا بإذن شيئا إلا بإذن الله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 لَنُخْبِرَنَّ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَيْتُمُ الرَّسُولَ إِذَا نَادَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نِدَائِكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَشَفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي نِدَائِكُمْ صَدَقَاتٍ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 ويحرفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذاب شديد إنهم ساء أم كانوا يعملون اتخذوا أيما نوجنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا فلهم عذاب لن تغني عن أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها قليلون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لكم فيحلفون لهم كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء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 ويحدون الله ورسولا أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخرين